السلام عليكم صالح كيف حالك؟ طيبين <تصفيق> طبعا ال... الاقتداء بالأنبياء امر متفق عليه يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل الرسل من الملائكة لأننا لا نستطيع أن نقتدي بمخلوق آخر ليس بشرا ليس يعني مثلا لما يقال لك اقتدي بهذا الملك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 متعلقة به مباشرة عليه الصلاة والسلام وذلك أن غضبه صلى الله عليه وسلم كان غضبا لله ولم يكن غضبا لنفسه عليه الصلاة والسلام كذلك نوح يقول النوح عليه السلام كان يصنع السفينة وكان يمر به قومه كما قال الله وكلما مر به ملأ من قومه سخروا من يسخرون أنت صرت نجارها تصرع سفينة في البر ما كان يغضب لكن لما أوحى الله تعالى إليه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 مغاضبا لماذا يقولون لبث فترة طويلة عند قومه يدعوهم إلى الله ويعبدهم له ومع ذلك يعرضون عنه ويتوجهون إلى أصنامهم فلما رأى منهم ذلك غضب وجاء وأشار إلى قارب في عرض البحر وركب معه قال الله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه نقدر عليه يعني نضيق عليه مثل ما قال الله ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه فظن أن لن نقدر عليه طبعا ألقي في البحر والتقوى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذا ما غضب نوح لأنهم أخذوا من أمواله ولا لأنه ما زوجوهم رأة حسناء يريدها لا غضب لما رأى كفرا منه أي. طيب كذلك محمد صلى الله عليه وسلم بل حتى السماوات والأرض تغضب تغضب للدين يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إداء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 تكاد تميز من الغيض تكاد النار تتقطع من شدة الغضب على الكفار كلما كل... ألقيا فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا إلى آخر الآيات يقول ابن زيد أحد المفسرين يقول التميز هو شدة الغضب على أهل المعصية مه. نبينا محمد صلى الله <تصفح> عليه وسلم كان يقول لا تغضب للذي يستشيره ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلب وصيته النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا رج رجلين يتلاحيان ايش معنى يتلاحيان يتناقشان بتجادل أصواتهم. ارتفعت اصواتهما بالسب انت اللي سويت كذا انت فعلت كذا قال واذا احدهما قد غضب غضبا شديدا حتى اذبت يعني ايش اللي جعله يزبد؟ شوف الواحد لما يبدا شوف الحين لما يجيبوك سعلان عليك ويبدأ يهاوشك غالبا يبدأ يتفل ولا لا أنت ما تفهم أت... ليش لأن من شدة الغضب ما في وقت يبلع, يبلع الريق زين وهذا واضح الآن الواحد لما يغضب ويبدأ يصرخ ما في وقت يسكت يبلع ريقه وبالتاني يجتمع الريق على اللسانه ويبدأ يخرج معه اي فالصحابي رضي الله عنه من شدة الغضب ما في وقت يبلع الريق فجعل يزبد يخرج اللعاب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 ويقول يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك الله سمع قول قومك او الان عليه الصلاه والسلام ما همها للطائف فالطاب خلاص وكانت كانت محاوله وحاولت وفشلت وبعدين هم لم يستجيبوا له خلاص ورجع عليه الصلاه والسلام لكن الان هؤلاء قومي اللي انا داخل عليهم اللي انا اصلا بيتي عندهم صح. وعيالي موجودين هناك وفاطمه وزينب وام كلثوم بناته فانا لا ليس لي مرد عن عن مكه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 عليكم السلام. ثم ملك الجبال لم ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه شيئا وإنما بدأه يقدم اقتراحات ما بدأ يقول طيب وش رأيك يا رسول الله ماذا تريد أن أفعل بهم لا بدأ ملك الجبال يقدم اقتراحات قال ان شئت هذا واحد من الأشياء اللي ممكن أفعلها إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الأخشبان يا جماعة جبلان شفت الجبل الأول جبل أبي قبيس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 الوادي وادي مكه أيه. اللي في الحرم طبعا الان تغيرت المعالم بعد الـ الـ الـ الأشياء الجديدة وبداوا يعني تكسر الجبال وغيره م. فيقول له ملك الجبال انا ممكن أمر الجبل هذا ابو قبيس وامر الجبل الثاني وتطبق عليه يصيرون جبل واحد انتهينا يصير ما في ابو جهل ابو لهب اميه بن خلف كلهم تنساهم يعني م. كانت لحظه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم بعدين يشفى صدره مهما كان ابو جهل هذا كان انا ساجد يضع رجله علي الله يا خليه يدكه الان ابو لهب هذا يقول لي هذا غير. جمعتنا تبت يدك عليه هذا هذا جمعتنا خلك وزوجتك ام جميل بعد اللي كانت تأتي وتلقي الشوك عندي وحمالة الحطب هذه والله لا ادبها فعلا وتشوفها تصبح مثل النمل بين هالجبال وهذا اميه ايا بالخلف اللي عذب بلال والله نفعل بكذا وهذا لا لا هي فرصة لكنه يشعر أنها غضب للنفس مهيض غضب لله فقال عليه الصلاة والسلام لا بل أستأني بهم لعل الله نخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا إيش اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يتعامل هالتعامل لأنه يقتدي بمن قبله من الأنبياء الله تعالى يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول والحكمة. أي والحكمة أيضا في التعامل مع قومه لذلك حتى, حتى شوف مثلا موسى عليه السلام موسى عليه السلام فرعون يقول له انا هذا مهين ولا يكاد يبين يمسك نفسه يمشي مع قومه فيقول لقومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فيمسك نفسه لكن لما رجع لما علم قومه التوحيد ودعاهم الى التوحيد ثم ذهب غاب عنهم ليكلمه الله تعالى ويعطيه التوراه غاب عند جبل الطور قال الله تعالى فلما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا فإذا هم يعبدون عجلا كان معهم ذهب بقي معهم من أخذوه من المصريات بنو إسرائيل من النساء أخذنا ذهبا من المصريات فلما جئنا قال السامري رجل عندهم قال حين أنتم أخذتم ذهب أهل مصر كيف ترجعونه تدرون تعالوا أشعل نار وأذاب الذهب وصنع منه عجلا على صورة عجل طيب وجعل العجل فتحه من خلفه وفتحه أمامه وجهه على الريح فصارت الريح لما تدخل من دبره وتخرج من فما تطلع صوت صفير. طيب صفير عادي قال الله تعالى وجعل لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أصلا موسى نسا إله عندنا ورايح يبحث عن إله رجع موسى أنا تركتكم على التوحيد وتركت نبيا عندكم وهو هارون قال الله تعالى فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 المقصود أنه ما غضب موسى عليه السلام لنفسه إنما غضب لله هاي أحمد طيب الآن أنت تقول غضب الأنبياء دائما يكون للدين آه. الغضب النفس لهم نفسهم يعني أو أو تصرف اللي يعتبر عند الناس خاطئ والأنبياء معروفينهم معصومين عن الخطأ أبغى بس أسألك عن الآية عبس وتولع أنه أنها كان منزلا على أساس أنه في التفسير بعضهم يفسر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ونر رب العالم أدبه عندما زجره بعد ذلك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 ويلقحون النخله الانثى حتى يكون فيه تمر فقال عليه الصلاه والسلام لو لم تؤبروه أبره الله اعطاهم وجهة نظر شخصية ليست وحيا إنما وجهة نظر قال يعني لو ما أبرته بيطلع تمر قال فترك بعضهم تأبيره فلم يخرج تمرا قال رسول الله أنت قلت كذا وما طلع تمر فقال عليه الصلاه والسلام إنما إذا حدثتكم عن أمري عن عن شأني عن رأيي فخذوا به ما شئتم, شئتم لا تاخذوا أنا عطيتكم رأي وصار الرأي غير صحيح لكن إذا حدثتكم عن الله فخذوه فهو فيما يبلغ عن الله لا يخطئ لكن تصرفات البشرية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون وفي, الآية وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام فمن كنت سببته أو أخرت له مالا فهو مغفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكاك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاء لما كان يتكلم مع مجموعة من من كبار قريش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 طبعا كونك تحفظ أعمى هو ما جاء يسأل ما قال رسول الله فاتتني الصلاة ماذا أفعل فيقول أعد صلاتك وينتهي لا معناه احفظ القران معناه لازم أجلس عندك أقول مثلا أردد وراي قوله الله أحد هو الله, الله أرددها لك حتى هذا التعليم فهو يبغى وقت فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم وهو رضي الله تعالى عنه ما يعلم يا رسول الله علمني ما علمك الله قال أن تغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بغضا له وحبا لهم لا هذا المؤمن يسوى قبائل من الكفار لكن هذا الموقف في شيء أهم في شيء أهم كلامي معهم أهم الكلام معك أنت باقي لي هؤلاء سيذهبون فأنزل الله تعالى عليه عبس وتولى أن جاءه سبحان الله وانظر أيضا إلى يعني معاتبة الله تعالى الرفيقة اللينة الرحيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام مع أن ابن ام مكتوم أعمى ما رأى العبوس؟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 بل بل أنا أعطيك أعطيك حجة أقوى ذكروا أن الإمام أبي بكر الباقلاني ذهب مرة إلى ملك الروم أرسله خليفه المسلمين إلى ملك الروم يقول فلما جاء فإذا ملك الروم كل من جاء لازم يركع له فعلم أن هذا المسلم لن يركع له والنبي يدخل ما بركة فقال أدخلوه من ذاك الباب وأشار إلى باب صغير بحيث أن إذا جاء يدخل لازم يركع مع الباب فلما أقبل الباقلاني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 اتهمتا بالزنا امرأة جابت ولدا أتت بولد وامرأة لم تأتي بولد <تصفيق> من يقصد, <تصفيق> يقصد مريم أم عيسى اتهمها اليهود أنها يعني وقعت مع يوسف النجار وأنها ولدت عيسى فهو يقول لا إذا أنتم تذمون زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام تتهمونها بهذا اتهموا من عندكم طبعا ونحن لا نتهم مريم ولا نتهم الله تعالى يقول عن مريم أحصنت فرجها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 ومن تنقص احد من الأنبياء كفر بالله العظيم خرج من الإسلام لا. والله تعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رح. نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما ونؤمن بعيسى عليه السلام إيمانا تاما وبموسى وشعيب وهود ولوط كلهم نؤمن إيمانا تاما ولا يجوز الإنسان أن يبدأ يحكم بعقله على هؤلاء الأنبياء بالعكس اللي لهم مكانه لكن الذي أعنيه انا من, من كلامي عن غضب الأنبياء هو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 ما يجوز واحد يحب نفسه أكثر ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أحب النبي أكثر ما أحب نفسي أكثر ما أحب أولادي أكثر ما أحب أمي وأبي لو أحببت نفسي أكثر من حبي للنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتمل الإيماني حتى أحبه أكثر من محبتي لنفسي لكن مع ذلك نحن نقتدي بهم فيما يذكر الله تعالى هنا من الغضب ما يتعلق به الله يجزيكم خير يا شباب ونسأل الله يجعلنا فعلا ممن يعني يستفيدون مثل هذا <تصفيق> لا تكون هذه فقط مجرد يعني معلومات فقط يعني إحنا نأخذها بل تكون فعلا أشياء لها تأثيرها بإذن الله تعالى الله يجزيكم خير أنتم أيضا أسر الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا أسأل الله أن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق وأسأل الله أن يصرف عنا سياها اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بارك الله فيكم إلى اللقاء آخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته